على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت مَنْ فِيهَا وَاتَّخَذَ وَاذِنَ سَيْرَبِّهَا وَحْدٌ قُلْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كادح كذالحفم لاقي فاما من اوتي فتابه فيا 117. فسوف يحاسب حسابا يسيرا 118. وينقرب إلى أهله كتابه وراء ظهره فتوف يدعو ثورا ويصلى سعيرا إنه 124. إنه ظن أن لن يحرور 125. بلا إن ربه كان والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتركبن طبقا عن طبق أما وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ مُرْكُؤٌ أَن لاَ يَسْجُدُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْكِرُونَ وَاللَّهُ يرْجُونَ بِعَذَابِ الْأَلِيمِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ